بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى ثم ما بعد دعنا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى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 قوله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج اي خلق الماءين الحلو والمالح فالحلو كالانهار والعيون والابار وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزليل أز البحر في لغة العرب الماء المجتمع فيطلق على الأنهار وعلى المياه المالحة كل هذه بحار فالأنهار بحار عذبة وما اصطلح على تسميته بالبحار عندنا في البحار المالح يقول وقوله فالبحر العذب وهذا السارح بين الناس أفرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم وقال هذا ملح أجاج أي مالح مر زعاق لا يستساغ وذلك كربحار معروفة في المشارق والمغارب. وهذه البحار ساكنة لا تجري ولكنها تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشداء وشدة الرياح ويكون فيها مد وجزر إلى غير ذلك ومن خلق الله تبارك وتعالى تلك البحار مالحه المياه حتى لا ينتن الهواء فيفسد الوجود ففيها من الحكم أيضا في خلقها قول وجعل بينهما برزخا وحجرا أي بين العذب والمالح برزخا أي حاجزا وهو اليابس من الأرض وحجرا محجورا أي مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أي خلق الإنسان من نطفه ضعيف فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى كما يشاء فجعله نسبا وصهرا فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهراء ثم يصير له أصهار وأختام وقرابات وكل ذلك من ماء مهين ولذلك قال وكان ربك قديم ماذا للصياق في ذكر بعض الآيات الكونية لتليين قلوب المعاندين الرافضين لما أتاهم من حجج من إرسال الرسول وإنزال الكتاب عليه وكما ذكرنا هذه الآيات الكونية في ظل هذا الغرض العام من تليين القلوب والتذكير بقدرة الله تبارك تعالى كان لها أغراض بلاغية من ذكر تنوع الخلق ما بين الليل والنهار والنور والظلمة والماء العذب والماء المالح وأن الله ترك على كذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأنه بالإضافة إلى ذلك يمنع المؤمنين من طغيان الكافرين وذلك تخلالت الآيات اللي بتكلم على الايات الكونية قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذا بعد ما ذكر انهم كفروا بنعمة تصريف المطر ولم يتذكروا بها فذكر أنهم كفروا بنعمة إرسال الرسول، ثم امر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت وأن يجاهد الكفار بالقرآن، ثم بين له أن الله تبارك وتعالى يحجزه منهم كما حجز الماء العذب من الماء المالح. كما ذكرنا الآيات الكونية لها أغراض الترقيق والتذكير بقدرة الله ذا غرض. بيبقى لها دور بلاغي في خدمة الصياغ التي وردت فيه بعض هذه الآيات فيها اشارات علمية من حقائق علمية لم تكن معروفة قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاغتها الآيات بصياغة لا ترهق ذهن السامع يعني بمعنى انه لو صيغت الحقيقة العلمية مجرده كان الناس يقولوا نحن لا نعلم ذلك ولا نرى ولا نستفيد منه ولكنها صيغة صياغة لطيفة يستطيع من لا يعرف هذه الحقيقة أن يعرف الغرض من الصياغ فاللي يجي هنا يسمع يجد أن الله عليه امتن على الخلق بأنه حجز الماء المالح عن الماء العفو واضح جدا والخلق ذهبوا في ذلك مذاهب ولذلك احنا بنقول لما بنيجي على الاعجاز العلمي مثلا في القرآن لابد ان احنا لا نحمل الايه شيء فوق ما كان يحتمله لفظها ولكن التاويل والكيفيه والتفصيل وارد يختلف فالمفسرين كانوا بيقولوا ايه الحجز بين الماء المالح والماء العذب قالوا سعاده تلاقي ماء جنب بعض وبينهم يابسه ويبقى ده عذب وده مالح وإن كان ده يعني التأويل ده لأنهم ما كانواش متصورين كيف يمكن وجود برزخ بين هذا وذاك مع أن الآية بتقول وهو هو الذي مرج والمرج الخلط فإذا هذه الآية تاويلها بان في يابسه منعت زي ما يبقى مكانين مالح وعذب جنب بعض وده في مجراه وده في مجراه ليست هذه هي تلك لان هنا مرج لابد فيها من الاخطاط بعض المفسرين انتبه لذلك وقال هذا أمر من الغيب فحمل الأمر على إنه اختلاط الماء العذب بالماء المالح وقال هذا غيب لا نعلمه وهذا أوفق وبالفعل هذا الغيب صار شهاد الآن الناس اكتشفوا ذلك الأمر من أن عند اختلاط الماء العذب بالماء المالح البعض أيضا فصروا بتفسير وقال إن ما مصبات الأنهار في البحار بتكون دائما في مناطق عالية فيحصل أن يصب العذب في المالح ولا يحصل العكس وهي المنة بأن الماء العذب يظل محفوظ وإلا لو طغى عليه الماء المالح يهلك الماء العذب الذي في الحياة ولكن يعني مع هذا كل في النهاية الآية معناها واضح جدا ولكن كيف ذلك لم تبينه وظل هذه الكيفية مستتره عن الخلق حتى رأوها عيانا من أن الحقائق العلميه ذاتي بتقول إن عند التقاء مائين مختلف العذوبة يتكون جدار أو منطقة عازلة يعني ممكن تشبهها أقرب ما يكون بالبشر استحدثوا الآن السطرة الهوائية اللي بيركبوها في الأماكن اللي فيها التكييف دي السطرة الهوائية دي بتعمل طيار هوائي رأسي مع أن الهواء بينتقل في طيارات حمل ولكن دي بتعمل طيار رأسي قوي يحول بالانتقال الماء البارد إلى خارج المكان اللي فيه مكان بارد وتستخدم فيه التكييف إلى وهكذا فذا صر ودي مسألة أخرى أن الاكتشافات العلمية كلها نوع أو الاختراعات الحديثة نوع من المحكاة لسنن كونية موجودة فهذا من تعليم الله عز وجل الإنسان ما لم يعلم عشان نيجي نتصور بس الحاجز اللي بيتكون في المياه بيتكون شبه اللي بيعمل صناعيا في الهواء هذا الماء الهواء بينتقل في طيارات حمل افقيه أو مصطع دائرية بيقوم جاي عامل طيار رأسي على المكان اللي عايز يمنع في هذا التبادل بيحصل تبادل ولكن دون تبادل هواء والهواء اللي داخل ياخد الأول صفات اللي جوه ويمر والعكس فهكذا هذا جعله الله تبارك وتعالى من خصائص الملح إن الملح هو اللي بيكون هذا الجدار بين المائين وبالتالي بيحصل عملية ان الماء عشان يمر من اتجاه الى الاخر لابد ان يكتسب خصائص الماء الاخر هنا بالنسبة لمصبات الانهار وجدوا ان في منطقة اللي بيحصل فيها التخليط ده منطقة ممكن تبقى جوه البحر او جوه النهر حسب المد والجزر ولكنها في النهاية منطقة محدودة وهي التي وصفها الله وتعالى بانها حجرة محجوره منطقة يبقى فيها الماء وسط بين العذوبة والملوحة في بعض مصبات الأنهار تلاقيها في النهر نفسه وفي بعض المصبات الأخرى تلاقيها في البحر وقد تختلف باختلاف المد والجزر ولكن في النهاية هذه المنطقة التي هي حجر محجور تفصل بين الماء العذب الفرات وهو العذب الخالص وبين الماء الملح الأجد وتكون هذه المنطقة مياه متوسطة يتم فيها تخليط المياه عند عبور حسب من ارتفاعه أعلى حيمر الماء إما من النهر إلى البحر أو من البحر إلى النهر ومع ذلك لن يطغى الماء الملح الأجاج على الماء العذب الفرط والذي مرج البحريني هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا البعض وصل لابعد من كده شوية لان احنا عندنا قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يلغيان فهنا مره قال برزخ وحجز محجور ومره قال برزخ بس قالوا احنا في وجدوا إن لما يبقى المساله اختلاط ما عذب مع ماء مالح بيبقى في تغيير في الصفات الملوحة والعذوبة عند مرور المياه من هنا إلى هنا وفي منطقة وسط يتم فيها هذا التخليط لابد من وجود هذه المنطقة الوسيطه أما عند التقاء ماء مالح بآخر مالح كالتقاء البحر بالمحيط مثلا يتكون هذا البرزخ ولكن لا تكون هناك منطقة عازلة بل إن الاقتراب الصفات وإن درجة الملحة متقاربة فيكون وجود هذا البرزخ دون المنطقة المحجورة هذه ولذلك قالوا إن إحدى الآياتين تتكلم صراحة على التقاء الماء العذب بالماء المالح والآية الأخرى تتكلم عن التقاء الماءين المالحين ولأن القضية واحدة يبقى هذا من الصور الاشارات الإشارات العلمية كما ذكرنا الآية مفهومة حتى بدون هذه الحقيقة. بأن الله تعالى يمتن على العباد بأنه حجز الماء المالح من أن يضغ على الماء العذب وإن كان أقرب تفسير لها قديما صحيح المفسرين اختلفوا لكن كان أقرب تفسير أن يقال أنه هذا أمر من الغيب وهذا قالوا عدد لباس به من المفسرين وان هذا الأمر صار شهادة وإنه عندها بعدما أصبح شهاده صار هذا دليل قاطع على أن القرآن من عند الله. كما ذكرنا أن المخالفين للقرآن مش بيقولوا إنه هو كتاب أصله سماوي وحرف. كما مثلاً أقول نحن على الطوراة والإنجيل. و... فلذلك لو أصابت الطوراة في ذكر حقيقة علمية أنا حق هذا مما بقي عندهم من الحق. ولكن عندما تخطئ في عشرات المواطن نقول هذا مما حرفوه وبدلوه لكن هم عندهم القرآن من اوله إلى اخره اخترقهم محمد صلى الله عليه وسلم حشاه من ذلك فأي واحدة مثال واحد فقط يدل على أنهم يعني مخطئين في هذا التوصيف وان هذا القران من عند الله طبعا بعض النماذج في غايه الوضوح مساله سالت مراحل تكوين الجنين هذا المثال منها مثال في غايه الوضوح ولذلك لهم حية العجيبة ساعات يقول لا ده حقيقة الحقيقة العلمية دي كانت معروفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبوا اي كتاب لاتيني فيه شوية كلام ويصورون ونشروا عنه ويقول لك اهي الحقيقة دي كانت موجودة في كتاب الفيلسوف الفلان يجي الناس تترجم تلاقي الفيلسوف الفلاني بيصف مثلا ان في بحار بتختلط مع بعض وان يتعجب من ان في مياه عذبة جنب مياه مالحة or this is كل الناس that all people are not aware of the Yosuf is على الـ الـ الـ هذا هذه الحقيقة التي لم تعرف إلا في القرن العشرين من مسألة وجود هذا البرزخ ووجود هذا الحج المحجر هذه الآية من النماذج الصالحة جدا للتمثيل بها الإعجاز العلمي في القرآن كما ذكرنا في نماذج أخرى قد يكون من الأولى عدم ذكرها لأن فيها تعنت ومحاولة إلباس الآية معنى غير المعنى معنى التي وارضت به لكن هنا الآية معناها هو معناها لم يتغير واللي الناس فهما منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا معنى الآية هو هو وإنما زدنا رؤية له على أرض الواقع بعد ما كان زمان بنقول لعله اليابسة التي تحجز من الماء المالح والماء العذب أو نقول لعله أمر غيبي لا نعرف فصار الآن من الشهد أيضا الآية هذه الآية فيها هذه اللفته الإعجازية وكما ذكرنا موظفة بلاغيا تمام التوظيف في أنها فيها إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى الذي بقدرتي خلق الحاجز بين الماء العذب والماء المالح فلم يجعل الماء المالح يضغ على الماء العذب يمنع المؤمنين ويحجزهم من طغيان الكافرين ثم قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهنا يكاد يجمع المفسرون على أن الماء المقصود هنا هو المني, هو المني فخلق الإنسان من ماء مهين وهذا بخلاف قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي جعلنا من الماء كل شيء حي اختلف المفسرون فيها فمنهم من حملها على المني فتكون في معنى هذه الآية تماما ومنهم من حمله على الماء المعهود المعروف وتبقى دي برضه اعجاز اخر علمي في القرآن والعلماء الاحياء وغيرها لهم عبارة لعلها مقتبسة من القرآن يقولون الماء هو الحياة البعض حاول يعني كما ذكرنا المعاندين كثر مع الإعجاز البالغ في هذه الآية يعني من اللي كان يعرف إن حتى الكائنات الضيقة حتى تحتاج إلى ماء وإن ما من خلية حية إلا والماء يمثل الجزء الأكبر منها. ثم يحاول يقول والله يقال القرآن يجعل الإنسان مرة من طراب ومرة من تين ومرة من ماء وهل كل شيء مخلوق من ماء إلى غير ذلك؟ والكل الكائنات الحية. وده أمر صار الآن مشاهد أي خلية حية سواء كانت في جسم إنسان أو حيوان أو في الكائنات الأولية يكون الماء هو الجزء الأكبر من تركيبها ويبقى هنا في هم بمنأ عن فهمها وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا بمعنى خلقنا فليس المقصود ان كل شيء مخلوق من ماء أصالة ولكن كل الأشياء الحية لا تستقيم خلقتها إلا بالماء والإنسان نفسه مخلوق من ماء لأنه مخلوق من طين الذي هو طراب وماء و يبقى إذن هذه الكائنات كلها دخل الماء في خلقها فصار هذه الكائنات مشتركة في أن الله على خلقها من ماء فجعل الماء داخل في تركيبها وجعل لا قوام لحياتها إلا بالماء يبقى إذن ما جعلنا من الماء كل شيء حي هذه الأقرب حملها على الماء المعهود أما الآية هنا فهي محمولة على الماء الذي هو المني فيكون هذه كما ذكرنا الآيات الكونية فيها إشارة للتضبر والتأمل مش معنى أن كل آية كونية يكون فيها إعجاز علمي أو حقيقة قد غائبة عن الناس مع إن لو أنت اللي بيدرس تاريخ العلوم حيجد ان في أشياء كثيرة من المسلمات الآن لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى جزئية ان الجنين المسؤول عن ان خلقة الجنين بتتم من المني هذه قضية في حد ذاتها لم تكن مسلمة في ذلك الزمن فاللي اعتبر ان القضية دي لم تكن معروفة عند اهل الطب في ذلك الزمن اعتبر ان دي ايضا من باب الاعجاز العلمي كما ذكرنا نحن لا نريد ان نفتكثر من, من شيء لأن القرآن اصلا معجز في نظمه معجز في معانيه في ما أرشد إليه وإنه ضمن بعض الايات إشارات علمية لا يلزم ان يكون في كل آية إشارة علمية كانت مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها كان معلوم فيبقى دا من باب إرشاد الناس إلى التدبر والتأمل، وكثير منها كان مجهول فيبقى دي حجة جزيجة أقامها الله وتعالى على عباده وشاء أن تكون مدخرة لزمن من الأزنان من الإشارات البلغية اللطيفة هنا أن الله وتعالى قال فجعله نسبا وصخرا وكما ذكر الحفظ ابن كثير النسب ان ابتداء الإنسان بيخلق من المني أبويه من مني أبيه وأبويضة أمه ثم يصير نسبا ولد والولد من النسب ثم هو بعد ذلك يتزوج فيكون هو سبب في مصاهرة بين نسبه بين عائلة التي يحمل نسبها وبين عائلة امرأته التي صاهرها فكان الـ الـ فهذا قريب من قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقيل بل لكي يذكر فائده الذكر والانثى فاذا كان الانسان اذا ولد له ولد فهذا امتداد لنسبه لأنه بعد ذلك ولده سيكون هو يحمل نسب الجد وهكذا فالولد يحمل نسب العائلة وأما البنت فتكون سببا في المصاهرة وبكل يحصل نوع من الارتفاق ونوع من المصلحة للناس أن يكونوا شعوب وقبائل يتعرفوا فكأن ذكر النسب وهذا أظهر في حق الذكر وذكر المصاهرة وهذا أظهر في حق الأنثى فذكر يعني فضيلة هذا وفضير الذك ثم ختم هذا بقوله وكان ربك قضير يعني كأن هذه الجولة في هذه المظاهر لتؤكد ذلك المعنى أن الله قدير طبعا من المواطن البلاغية المتكررة جدا في القرآن التعبير عن الحقائق بصيغة الماضي لبيان تأكدها وثباتها وكان ربك قضير فيها وصف الله تبارك وتعالى بالقدرة التامه الثابته المستقره تفيد هذا القبر نشهد